بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن انذر الناس, أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم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 وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كَذَلِكَ نجزي القوم المجرمين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 فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً من بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لهم مكر فِي آيَاتِنَا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 وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها حتى زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتانا امرنا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 ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزياده ولا يرعق وجوههم قتر ولا ذلة أنائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن أم لا, أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إِنَّ الظن لا يغني من الحق شيئا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 وأنا بنيء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم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 إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لايات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض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 ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا, أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 وَيُخَفِّفُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وقال موسى يا قوم إِن كُنتم آمَنتُم بالله فَعَلَيْهِ توكَلُ إِن كنتم مسلمين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 وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون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 ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حبطت عليهم كرمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى عرض ذات الأليم فلو لا كانت قرية آملة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ الله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 وهو خير الحاكمين